قال المسلم نحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبته عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير فقال بشير بن كعب إنه, إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك نبقى عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته مهيمنة على ما سبق من الشرائع قائلة بما فيها مما بقي إلى يوم القيامة إن شاء الله قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا حماد بن زيد عن وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران ابن حسين في رهط منا وفينا بشير بن كعبن فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله قال أو قال الحياء كله خير فقال بشير بن مكعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكيمة وقارا لله ومنه ضعف قال فغضب عمران حتى أتح مرة عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا, إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النظر حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت سمعت وجاء ربنا الربيع العدوي يقول عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير تحويل وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جريب تحويل وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن أروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقافي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك أحداً بعدك أو أحداً غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم باب جامع أوصاف الإسلام وفي حديث واحد وهو عن صفيان بن عبد الله الثقافي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قوم لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم أو ثم استقي قال القضي عياد رحمه الله هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وهو مطابق لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة حمان بعدهم ربنا الله عليهم وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالى هذا آخر كلام القاضي رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى فاستقم كما أمرت ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية لذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابي حين قالوا قد أسرع إليك الشيب فقال شيبتني هود وأخواتها قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته الاستقامة في رسالته الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها أو ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده قال وقيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق ليه الاستقامة تؤدي إلى الخروج عن المعهودات لأن الإنسان يتقلب بين حالات مختلفة فإن استقام على الطاعة والتزم بها في كل الحالات فهو مستقيم أما إن كان في حالة الضعف في حالة الكسل يترك ما أمر به فليس هذا باستقامة فعلى هذا الأساس الاستقامة يعني الاستمرار على المطلوب منه على العمل الصالح هذا يصعب فلا يطيقها إلا الأكابر استقام درجة بها كمال الأمور وتمامها قال لا يطيقها إلا الأكابر لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا وقال الواسطي الخصلة التي بها كملت المحاسم وبفقدها قبحت المحاسم والله أعلم إزاي تقبح المحاسم بها ولم يروي مسلم رحمه الله في صحيحه لسفيان بن عبد الله الثقافي روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وروى الترمذي هذا الحديث وزاد فيه قلت يا رسول الله ما أخوف ما أخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا والله أعلم هذا يعني اللسان موضوع الاستقامة ده موضوع فيه صعوبة ولكن ان وصل إليه الإنسان معناه أنه حصل كل الخير ومقصوده من الطاعة والعبادة خير الأعمال عند الله أدوامها وإن ثم معنى الاستقامة مدومة على العبادات بس ده كمان ترك المعاصي والمخالفات وهذا محتاج مجهود محتاج استعانة بالله محتاج استغفار محتاج بعد عن الشهوات والشبهات محتاج ذكر ليعان محتاج قيام ليل علشان يعان على كسب النهار محتاج أن الإنسان يخلق قلبه من الشواغل عن طاعة الله عز وجل محتاج أمور كتير